أي كثير الرحمة سبحانه وتعالى وبليغها وصاحب الرحمة التي وسعت كل شيء فلو يعاجل هؤلاء الظلم المجادلين ليضحضوا الحق بالباطل لما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب عليها ولأخذهم الله سبحانه وتعالى بما كسبوا من الجدل الباطل ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى ومن دفع الحق وإحقاق الباطل ولكن الله طضت رحمته أنه يملي وأنه يحلم وأنه يصبر سبحانه وتعالى وأخذه وبطشه شديد إذا حل بهم وربك الغفور ذو الرحمة مع مجادلتهم وما هم عليه من الباطل إلا أنه يحلم جل وعلا ومنه من آمن بعد ذلك واستفاد من حلم الله سبحانه وتعالى وصبره جل وعلا استفاد من ذلك ووفق للإيمان ونأخذ موفق لذلك ولكن الله يحلم سبحانه وتعالى لذلك يستفيد بعضه من هذا الحل. العظيم ومن هذه الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء وأنه لم يعاجل بالذنب مباشرة الذي اقتسبه بل يؤخر إلى أجل يؤخره الله سبحانه وتعالى بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة استفاد من سفاد من هذا الحل. واستفاد من استفاد من هذا الصبر واستفاد من استفاد من رحمة الله سبحانه وعفوه جل وعلا وحلمه على هؤلاء العصاة وإلا والله لو يؤاخذ الناس بما كسبوا كما قال في الآية الأخرى ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب والإنسان خلاف هذا تماما فله الكمال سبحانه وتعالى في جميع صفاته الإنسان ما يصبر إلا من رحم الله من أغضبه بطش به وربما مكره به إلى آخر ذلك إلا من وفق للصفات الحميدة التي يتصف بها وقد أحبها الله ورسوله إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله الأناء الحلم والأناء هذه الصفات عظيمة يحبها الله جل وعلا وقد اتصف بها سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة والله وسعت رحمته كل شيء ثم ذكر بعد ذلك من مغفرته ورحمته التي وسعت كل شيء لو يآخذهم بما كسبوا أي بمعاصيهم التي اكتسبونها وذنوبهم التي اقترفونها من الإعراض ومن الجدل ومن الكفر ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى لعجل لهم العذاب وقال ابن عباس رحمه الله لعجل لهم عذاب الاستئصال في الدنيا فلم يبقى منهم أحد كما عذب الأمم أو بعض الأمم المتقدمة بالاستئصال وذلك بعد حلم سبحانه وتعالى قوم هود وهكذا أيضا قوم صالح وقوم نوط عدّبهم الله استأصلهم سبحانه وقوم نوح أولئك الأم استأصلها الله جل وعلا ولم يبقى منها عين تطره عن بكرة أبيهم إلا أهل الإيمان نجاهم الله سبحانه وتعالى لو يؤاخدهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد أي وقت وأجل سبحانه وتعالى مقدر لعذابهم وقيله عذاب الآخرة والقيام وقيل يوم بدر بله موعد لن يجدوا من دونه موئنة يعني هؤلاء يا محمد موعد لن يجدوا من جاء يلجأون من عذاب الله سبحانه وتعالى ولن يجدوا بعجعا ولن يجدوا أيضا من جاء به ولا محيصا ولا محرة بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنة فقيل يوم القيامة وقيل يوم بدر وقيل عذاب الآخرة وهو بمعنى الأول فلن يجدوا من هذا العذاب إذا حل بهم موئلاً ملجأاً يلجأون إليه مرجعاً ومنجأ ومحرز يحتلزون منه يحتلزون به ومحيصاً أيضاً كذلك بل سينالهم ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به فاصبر عن محمد فاصبر على هؤلاء الظلم الفجرة المعاندين الذين تسمع منهم من إلى أقوان النابية ما تسمع صبر عليهم ولهم موعد عند الله سبحانه وتعالى لن يخلفه جل وعلا لن يخلفه سبحانه وتعالى وهو موعد يوم القيامة سيعذبهم الله وهكذا إن شاء في الدنيا أن يستأصلهم استأصلهم فإن حجة الله قامت عليهم وليس لهم عذر يعتذرون به فلو شاء أن يستأصلهم في الدنيا استأصلهم وإن لهم موعد يوم القيامة ثم ذكر له قرى عاندت وعارضت وجادلت بالباطل وتلك القرى يا محمد المتقدم اعتبروا بها ويتعظوا بها فإننا عدبناهم وأهلكناهم بعد الحلم والصبر عليهم والرحمة بهم عدبناهم بعد ذلك فالرحمة العامة التي وسعت كل شيء هناك رحمة بأهل الإيمان فبعد ذلك كله لما لجوا واستمروا في هذا الباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ماذا كان مصيرهم قال الله تلك القرى قرى هود وقرى عاد وقرى نوط عليهم الصلاة والسلام أنبياء هؤلاء لما ظلموا ولا يهلك الله سبحانه وتعالى إلا ظلم وهذا من أعظم أسباب الهلاك فقال لنبيه مذكرا قريشا أنها تنتبه من هذا الظلم الذي هم فيه وما هم على الله بعزيزين فقد أهلك القرى أشد منهم بأسا وأشد منهم قوة هود قرى هود قرى نوط من وتلك القرى أي التي أشرنا إليها من قرى أولئك المعاندين المعرضين الذين ذكروا وأمثال هذه القرى التي ذكرت وقبلهم أيضا كذلك قرية نوح وقوم نوح أغرقهم الله وأهلكهم ورفع الطوف آل إلى جبالهم وذهبوا عن بكرة أبيهم ولم يبقى منهم أحد فهذه القرى فيها عبرة يا قريش وفيها عظة فيها موعظة لمن أراد أن يتعظ ولمن أراد أن يعتبر وليعتبر بهذه القرى التي أهلكناها وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا أي جعلنا لهم وقتا وجعلنا لهم زمنا فلا يغتروا بتأخيرنا العذاب عنهم هؤلاء الذين هم مخاطبهم لا يغتروا بتأخيرنا العذاب عنهم فإن هذه القرى جعلنا لهم موعدا وزمنا نهلكهم فيه بعد أن أمهلناهم فترة من الزمن ثم أهلكهم الله في الأجل الذي قد كتبه جل وعلا في الله المحبوظ عليه. فما أحلم الله وما أرحمه سبحانه وتعالى والناس يغترون برحمة الله وحلم الله والشيطان يؤزهم أزا إلى المعاصي واستمرون على الباطل يستمرون على الباطل ومنهم من يستغل هذه الرحمة فيتوب ويستغل هذا الحلم فيأوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه ومنهم من يقتر ويستبر ويلج في الباطن حتى تأتيه منيته ويموت على الشر ومن الناس من يحمد الله أنه وفور ما أخذ لما كان يعصي ما أخذ لما كان يفعل ما يفعل من الجرائم أمهل حتى تاب حمد الله على هذه الرحمة العظيمة وحمّد الله على هذا العفو من الله سبحانه وتعالى والصبر عليه والحلم أنه أمّهل إلى أنتاب هذه نعمة عليه ولو آخذ الله بذنوبه لاستحق استحق يؤخذ بها ولكن الله سبحانه وتعالى اقتضت رحمته أنه يمهل سبحانه وتعالى أنه يعفو فمن وفق استغل هذه الرحمة وتذكر هذه الرحمة وحمّد الله على هذه الرحمة وفي هذا التأخير إذ أخره إلى أنتاب وأناب ورجع وهؤلاء المعرضون الذين اشتد إعراضهم يغترون بهذا الحلم ويستمرون يلجون حتى يموتون على الباطل قال رحمه الله قوله تعانى ومن أظلم قوله ومن أظلم ممن ذكر أعظ بآيات ربه فأعرض عنها تولى عنها وتركها ولم يؤمن بها ونسي ما قدمت يداه أي ما عمل من المعاصي من قبله قوله إن جعلنا على قلوبهم أكنا أغطية أن يفقهوه أن يفهموه الفقه معنى الفهم هذا معنى اللغوي أن يفقهوه أن يفهموه يريد لألا يفهموه جعلنا على قلوبهم إن جعلنا على قلوبهم أكنا أن يفقهوه أي لأجل لا يفقهوه وإعراضهم وعنادهم تجعلنا الأغطية حتى لا يحصل لهم فقه لأنهم أعرضوا عن الفقه وأبؤوا الفقه فعاقبهم الله جزام الجنس العمل قال رحمه الله أي أن يفهموه يريد لألا يفهموه الكلام على التقدير لا من علّة لا بعد أن نافية بعد أن فأن قبلها وبعدها محذوفان المحذوه الأول لا من علّة الثاني لا النافية وبقي أن يفقهوا قال قوله وفي آذانهم وقرأ أي صممًا وثقلًا قوله وإن تدعهم يا محمد إلى الهدى إلى الدين إلى الدين فلن يهتدوا إذن أبدا ولا هدى إلا الله هدى الله سبحانه قل إن الهدى هدى الله هذا هو الهدى ومن ابتغى غير هذا الهدى ضلة ولو زعم أنه هدى الهدى لا يُخَلِلَّا من كتاب الله من سنة رسول الله فمن تَقَلَ هُدًى زَعَمًا هُدًى من غير ذين المصدرين ضلة قال رحمه الله قوله إلى الهدى أي إلى الدين فلن يهتدوا إذن أبدا وهذا في أقوام علم الله منهم أنهم لا يؤمنون قال الله وربك الغفور ذو الرحمة والله أن هذه الآيات آيات الرجاء تجعل المؤمن يفرح برحمة الله سبحانه بعفوه وغفرانه لأن ذنوبه يخطي بالليل والنهار ولكن لما يقرم مثل هذه الآيات وربك الغفور ذو الرحمة يتوب إلى الله سبحانه ويأوب ويرجع ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعفو عنه وسيغفر له ما قد سلف من الذنوب لكن يتوب وما يستمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله هو الغفور الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله ولو فعلتم ما فعلتم من الجرائم والعظائم فالله غفور رحيم يغفر لكم ويرحمكم سبحانه وكم من أناس إن كانوا على ما كانوا من الشر والدبور والعياد بلا عتاه متكبرون متأطرسون قطاع طرق سفاكوا دماء هداهم الله سبحانه وتعالى وفقهم للطاعة وحمد الله على عفو الله جل وعلا وعلى إمهاله لهم حتى جاءوا لتوبة يبتل مئة نفس ذاك الرجل مئة نفس نفس بعد نفس يضحي بها وينتهي منها إلى الأخرى وهكذا دواليك مستمر على قتل الأنفس البريئة نساء الله العافية والسلام ثم يفق لتوبة ويكون من أهل الجنة وتتنازع فيه الملائكة وتأخذ ملائكة الرحمة فما أرحمه سبحانه وتعالى لأنه أقبل تائباً عن الله جل وعلا منيباً إليه يعلم أن تلك الذنوب موبقة فلذلك ذهب يبحث عن العلماء ويبحث عن الفرج ويبحث عن المخلص بسبب ما وقعه فيه من الجرائم العظائم فما كانت بعد ذلك نفسه الطاوع عن القتل ذهب يبحث لكن ما وفق في بداية الأمر لعالم يرشده إلى الخير جاء إلى جاهل من الجهال عنده عبادة لكن ما عنده عنه قال مالك توبة فرجع وقتل بالمئة وهكذا بعد ذلك وفق الخير وخرج من تلك القرية التي فيها ما فيها من البلاء والسوء والإعانة على الشر وينبغ للشخص أن يباين أهل الباطل إذا تاب فلا يقول هؤلاء زملائي قال الجلساء قبل لعلي أهديهم لعلي أرجع أدعو إليهم والله لا يدعونك أنت عادك ضعيف وعادك بادئ وما قد فقهت شيئا ولا زال النفس تشتهي القات تشتهي الدخال والسجائر والعظائم التي كنت عليها فما يصرح أنك تبغى معه في هذه الحال أولئك الأخيار الذين كانوا في بداية التوبة لما مروا بالأسلام قالوا جعل لنا ذات نواق كما لهم ذات نواق رأوا تالك التبرق وكانوا قريبين عهد بهذا الشيء وباشرة يجعل لنا يا رسول الله ذات النواط كما لهم ذات النواط نريد ذلك الذي كنا عليه. نساكين في بداية الإسلام فإياك أن ترجع لزملاء السوء في بداية الاستقامة تعد عنهم تماما ونأ عنهم بنفسك حتى تكون ان شاء الله شيئا تدعو الناس جميعا الزملاء وغير الزملاء أما بداية الأمر أنت لازلت تحن للدخان وتحن للسجائر وتحن للقات تقول أنا سألها بدعوم تجلس معهم في مجالسهم ستأكل القات هؤلاء الصحابة جعل لنا ذات أنواد كما له ذات أنواد قريب وعهد والإنسان الذي هو قريب عهد بشيء ربما يرجع عليه وباشرة إذا وجده يحن إليه ويرجع إليه ونسى الله العافية قال رحمه الله قونه وربك الغفور ذو الرحمة ذو النعمة وأولا يؤخذكم صاحب الرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى وهذه الرحمة ينعم بها سبحانه على من شاء يرحم بها جل وعلا وسعة كل شيء هناك رحمة مخلوقة وهناك رحمة صفة فهو غفور صفة من صفاته وهو أيضا ذو الرحمة, وصاحب الرحمة صفة من صفاته الرحمة فهو رحمة وصاحب رحمة جل وعلا أما ذو النعمة هذا فيه نظر فلا يفسر باللوازن مثل هذه الأشياء تبين الصفاء ولا سيما من كان منهجا وكما تعلمون ربما يختلف فيه الناس فينبغي للقارئ أن يتبين تلف الناس هم إذا جاء ابن كتير هذا التفسير فمقبول منه رحمه الله ونقول قصده كذا وهذا تفسير باللازم وهو يثبت الصفات رحمه الله أو شيخ الإسلام جاءنا تفسير صفاء باللازم يقال هذا إمام معروف رسقت قدماه ولا يقال أنه مؤول في باب الصفات والأسماء قد رسقت القدم فيه وإنما هنا في هذا الموضوع فسر الصفة باللازم ولا يقال أنه مؤول ويرى مذهب المؤولة والنفاة أبدا وهذا الإمام إن شاء الله من أهل الإثبات ولكن يكسر في بعض المواضع مثل هذه التفسيرات والله المستعام قال رحمه الله وربك الغفور ذو الرحمة ذو النعمة قوله لو يؤاخذكم يعاقب القفار بما كسبوا من الذنوب لعجل لهم العذاب هذه نظيرها ما تقدم معنا ونوياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وهكذا ايضا قال في المقابل وان ربك لشديد العقاب فلا يغتر الناس ينتبهوا وذر رحمة سبحانه للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب يبطش إن بطش ربك لشديد فالناس تنتبه من هذا فلا تغتر بالرحمة قال رحمه الله قوله تعانى لو يؤخذهم يعاقب الكفار بما كسبوا من الذنوب لعجل لهم العذاب عندما نسألوا السؤال النحوياء ما هي اللام في قوله لعجل لهم العذاب أرتاح قليلاً بالسؤال النحو هذا ما عند من ما هي اللام في قوله لعجل لهم العذاب وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب فضل رفع صوتك محمد ومن الله ما سمعت ما تقول جواب لو أي نعم واقعة في جواب لو أحسنت هذا الموضع يكثر فيه اللام أم يقل لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب هذا الموضع وهو جواب لو يكثر فيه اللام أم يقل يكثر فما هو الموضع الذي يقل فيه اللام نعم الجواب المنفيه الجواب المنفي يقل فيه اللام لو لم ياتي زيد لما اكرمته لو لم ياتي زيد لما اكرمته يقل ما اكرمته من غير اللام وان القران جاء في المثبت باللام وانا ما علم موضعا جاء في المثبت بغير اللام بل جاء بالاكثر بالقران وهو إثبات الله منظر لنا يا أخي الموصل كأن النقلنا فائدنا بعيد عهد بها عن ابن عقير رحمه الله وأن القرآن جاء بهذا في الجواب المثبت وهو الاقترام بالله قال رحمه الله وأمس ذهب ذهني إلى شيء وهو خطأ والصواب خلاف ما قلت. خطأ الذي كنت أظن أنها نافية ثم بعد الصلاة فإذا بشيطان ما مهلني حتى أسبح قال شوف ما هي نافية تلك هذه شرطية بعد الصلاة وباشرة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قال وإن نافية ما هي نافية هذه شرطية هو نحو يعرف, يعرف كل شيء الخبيث هذا صحيح ينبه في الصلاة وينبه في غير الصلاة فهي ليست نافية شرطية وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ومن بيانية وليست زائدة فإنما مستقرقة في الإبهام وهكذا فيها إفراط كثير في الإبهام تحتاج إلى بيان وما أصابكم مايش الذي أصابنا من مصيبة فمن مصيبة بيان لإبهام ماء وليست من زائدة ولا ما نافية هذا خطأ يصوب قال رحمه الله قوله لو يؤخذهم يعاقب الخفار بما كسبوا من الذنوب لعجل لهم العذاب في الدنيا قوله بل لهم موعد يعني البعث والحساب يا له من موعد والله يا له من موعد موعد الخزي للمعارضين وللمنافقين وللمجادلين بالباطل موعد الخزي لهم الذل والاهانه والاشفاق يوم القيامه من هذا الموعد قال بل لهم موعد عن البعث والحساب قوله لن يجدوا من دونه موئلة انظر إلى تعقيب الآيات بالآيات والكلمات بالكلمات بل لهم موعد لو اكتفى بهذا سبحانه لعرفنا أنه لن يجدوا من دونه موئلة لكن زاد بيانا لهم فإن ما أخبر الله سبحانه وتعالى بي حق لكن زاد الأمر بيانا وأكثر تأكيدا أن هذا الموعد ما في مصرف منه ولا ملجع عنه فلابد أنهم يكونوا مواقعين قال رحمه الله بل لهم موعد يعني البعث والحساب لن يجدوا من دونه موئلة ملجأا قوله وتلك القرى أهلكناهم يعني قوم نوح وعاد وثمود وقوم نوط وغيرهم لما ظلموا هذه علة الإهلاك لما ظلموا ظلم هو أعظم سبب لهلاك القرى والآن حاصل الظلم وما هو حاصل حاصل متوفر في أهل الإسلام وصلحهم الله فكم من الجرائم العظام التي تقع في من أهل الإسلام الشرك ما دون شرك ثوائف تنتسب للإسلام قائمة على الشرك ودعوتها قائمة على الشرك بالله رافضة صوفية وهكذا غير هؤلاء دعوها قائمة على الشرك وهي طوايف تنتسب للإسلام وهكذا أيضاً طوايف دعوة قائمة على سفك الدماء الخوارج والعياذ بالله طوايف دعوتهم قائمة على تكفير المسلمين واستحلال ما يجوز أن يستحل منهم الخوارج ومن قلد الخوارج أخذ بمنهج الخوارج وهكذا أيضا دعوات قائمة على الثورات والإغلابات والخروج على ولاة الأمور هذا ظلم جاءت الشريعة بالنهي عنه وكم من الظلم هذا ننسبون هؤلاء الذين يزعمون أنهم على, على الهدى وأنهم دعاة إلى الله أما غير هؤلاء فهم البحر الذي لا ساحل له ونسى الله العافية والسلام وإلا هؤلاء إشرار بلغوا الذروة في الشر ولكن هناك أمور أخرى قد انحرف بعضهم لانحراف الكل وخرج عن الدين العلمانيين علمانيون والشراكيون وغير هؤلاء ممن هم في بلاد المسلمين يفعلون من العضائم ما يفعلون والله سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة لو يأخذهم ما كسبوا ولكن لهم موعد لن يخلف هذا الموعد قال قوله وجعلنا لمهلكهم موعدا أو قوله لما ظلموا كفروا إذن الظلم الأكبر قوله وجعلنا لمهلكهم موعدا وهكذا صاحب الأصغر له نصيبة أي أجلا قرى أبو بكر لمهلكهم قرى أبو بكر لمهلكهم بفتح اللام وغرى حفص قرى سبعية وغرى حفص فتح اللーム وكسر اللام لمهلكهم ولمهلكهم قراءتان عند حفص وغرى حفص بفتح اللーム وكسر اللーム وكذلك في النمل مهلك أي لوقت هلاكهم وجعلنا لمهلكهم موعدا لوقت هلاكهم جعلنا لهم زمنا معينا ووقتا معينا أي لوقت هلاكهم وغرى الآخرون بضم ميم وفتح اللام أي لإهلاكهم انتهينا والله الحمد من هذه الآيات العظيمات التي يستفيد منها أهل الرجاء وأهل الإيمان ما يستفيدون ويستغلها من يستغلها على خلاف الصواب فيلجه المعاصي لأن الله غفور رحيم تقول لا مالك الله غفور رحيم طيب غفور رحيم أمرك أنك تلج وتستمر ونسيت أنه شديد العقاب سبحانه وإن ربك لشديد العقاب فيستغلها بعض هؤلاء المنحرفين لعصيان الله سبحانه وتعالى لأن الله أفور رحيم إلهنا سبحانه الله لا إله ما يسلم